A'udzulillahi min al-Shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamim. Tanziil al-Kitaab min Allahil Alim.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 لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبتنا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب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 كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ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 قَيِّمِينٌ عِندَنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 جبار، وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا العلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا كاذبا.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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عننا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في الظلال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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجا نني اليبينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 ودخول ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فان منري انك بعض الذين نعدهم او نتوفى انك يرجعون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 فلم يكُنْ فعُم إيمانُهم لَمَّا رَأوا بَسَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ